بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا 114. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا 115. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 116. إن لدينا أنكالا وجحيما 117. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.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 عَالِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَرَأَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَالِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَضًّا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ